الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِذْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ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 فَإِنَّكُمْ تُفْكُونَ كَذَلِكَ يُفْكُ كلُّ الذين كانوا بآياتِ اللهِ يجحدون اللهُ الذي جعلَ لكم الأرضَ قرارًا والسماءَ بناءً وصوركم وصوركم فأحسنَ صوركم ورزقكم